وتحكي لنا السير شجاعته وهو طفل أن أنه في يوم الأيام أشاع المشركون أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل أخذ وقتل فخرج الزبير وكان عمره آنذاك 12 عام خرج وقد سل سيفه فهو أول من سل سيفا في الإسلام فخرج وسل سيفه وأخذ يجول يجول كأنه الليل والناس يعجبون ويعجبون يقولون انظروا إلى هذا الغلام ما باله هذا الغلام وهو يمر بالسيف ويتجول في مكة عيناه تتوقدان من الغضب والشرر وفجأة يجد النبي صلى الله عليه وسلم فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم ما بالك يا زبير قال سمعت أنك أخذت قال فما تريد أن تفعل قال أقتل من أخذك فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم ودعا له